بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام أحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم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 ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أُذِيَ في الله جعل, فتنة الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن يقول كنا معكم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 لننجينه وأهله إلا امراته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا, وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إن منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء, رجزا من السماء بما كانوا يفسقون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 فكذبوه فأخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين وعاد وثمود وقد تبين لكم مما ساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين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 فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ, ومنهم مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَاهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ, ولكن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 وَلَوْلاَ أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَا يَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَلَا يَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ